وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء. O halde ومن أظلم مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي Allil la ilal ما الله وَقَالَ <Sessizlik> الَّذِينَ <Sessizlik> يقولون تشابك قد بينا الآيات لقُوَّة